ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم, وجاءتهم رُسُلُهُم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون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 حتى إذا كونتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بِهَا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا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 يا أيها الناس إنما ضيكم على أنفسكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.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 وَزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 قل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فإن تفكون قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق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 قُلْ إِوَ رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ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 هو يحيي ويميت وَإِلَيْهِ ترجعون يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ, وشفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أَذِنَ لكم أَمْ على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله رزق فضلا على الناس ولكن ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تثلون منه من قرآني ولا تعملون من عمل إلا إلا كنا عليكم شهودا إذ توفي ضون فيه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 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي آخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبريات في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم على خوف من فرعون وملئهم أن يأفتنهم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 فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى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 إلا قوم يونس لم آمنوك شفنا عنهم عذاب الحز في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حَقًّا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا